ஒதாக்கா இல்லவீன அமனு வல்லவீன وَالصَّالِكِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّهُمْ لَفِي شِقَاقٍ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له والشمس والقبر والشمس والقمر وانا